سبنا بطريق العدل ونقول زمان مبلوم سبنا بطريق العدل وبنقول عالزمن ده زمن مبلوم نرمي الدهم على البريد ونبرق المعيوب غبصين في قين الزنوم وعشنا في الجنة ونخصع في يوم البنة بنجيب Yogi, yogi, yogi,